بسم الله الرحمن الرحيم لإيناس قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم Al-Fatihah